تغريب لغة ا ل ه ا ت ف اللغة العربية ب ش ع ا ئ ر الإسلام والتكلم بها حفظ لشعائر الإسلام، فيجب حفظ هذه الشعيرة وكف الدخولات عليها، ولذا فاحذر تلك الألفاظ المولدة التي يابها ا ا لسان العربي وأشد الإباء والشريعة ناهية ع ما يفسد لسان العرب وعن التعلق بلغة الكافرين والأعجميين وخلطها بلغة الضاد. لسان المسلمين وإليك بضعة ألفاظ في حضارة العرب وفيها غناء ع م ا يقابلها في حضارة الغرب والعجب. اللفظ العربي الهاتف أو المسرة. اللفظ الأعجمي التلفون. اللفظ العربي النداء. اللفظ الأعجمي البيجر. اللفظ العربي راسل أو لاقط أو فقس. اللفظ الأعجمي فاكس، اللفظ العربي جهاز التنصت، اللفظ الأعجمي جهاز التصلت، اللفظ العربي ا ب د أ بلفظ السلام عليكم، اللفظ الأعجمي لا بلفظ ألو هلو